بسم الله الرحمن الرحيم الاسلامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوال الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يُدَبِّرُ الْأَمْرَ من السماء إلى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَعْرُجُ إليه فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ تعدون. ذلك آلم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون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 بنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا فرجنا نعمل صالحا اننا منقذ ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني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 وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا, سجدا وسبحوا بِحَمْدِ وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمع يدعون ربهم خوفا وطمع ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كَمَن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤونة، نزلا بما كانوا يعملون. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ قُل لَّمَّا أَرَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا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 من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها من المجرمين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين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 أولم يهدي لهم كم أهلتنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا لسوق ما فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَكُلُ مِنْهُ أَنْأَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كل يوم الفتح لا ينفر ونبع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون